ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملع من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا تسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وقارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قدير وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في معزل يا بني معنا يا بنيركم فكان من المغرقين وقيل يا أرض بالعيماء ويا سماء أقنعي وغير وقيل بعدا لِلْقَوْمِ الظالمين ونادى أن أمر ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق